うん。 الذكريات في كل ل ي ل ة توحي ل ل حبايب أ ش ي ا ء كثيره فمن I'm n o e going to be able t that. يا ليل القلوب لي راه وللحب مناه مرات ت د ب ن ا م ر ن ا ه حيث فذكرياتنا يميل او كم نبيله أ ح ي ا للالم والجور بيت ذكريات وفرحا احيا ببيت في لون س ي ا حيث اللقاء يذهب Bye. <laughs>